بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها النبي لم تحرم مَا حل الله لكم تتجلت والله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحلة والله الحكيم. وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَى أعرضه وأعرض عن بعض فلما نبأ هذه قالت من أنبأك هذا إِن تَتُوبَ إِلَى اللَّهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمَا وَإِن تَظَاهَرَتْ وَلَمَنَائكَ ثُبِعَ دَلِيكَ وَجِيدَ أَسَرَّ رَبُّهُ إِن قُلنَ مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات سيبات وأبكات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 عليها ملائكة غلاغ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما نؤمن كَمْ فَوْلَاكَ تَنْقُضُ الْمَأْثُومَ إِنَّمَا تُجْزَوْنَ مَا كُنْتُمْ